لهذن الصوامع وبيعه وقلواته ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان مثيل فكاين من قريه اهلاكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها بئنا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور